بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ترى ايت مي سيدخلون في دين الله افواج فسبح بحمد ربك وتوكل إِنَّ مَن كانَ تَوَّابًا